على اسم الهوكي المشاهدين المساجعة تأملاتنا في الثلاثة دربانية كما بدأناها أخذنا أبان الذي يتقدش اسمك في أشي ملكوتك وكنا أخذنا قبل كده تكون نشيئةك كما تسمع كذلك على الأرض والعلمي أقول قد قلت لتكون نشيئةك هي السمع في السمع كذلك على الأرض يعني ما مشينا عليها سفرعة حيث تمّل في السمع كذلك على وبعدين لو في وقت لخذ زمع نتجمّم عليه الله يريد أن الأرض تكون تماما في السمع. عبارت لتكن مشائدة كما في السماء كذلك على الأرض لا تنمح أيضا أن عبارت كما في السماء كذلك على الأرض تنطبخ على باقت كلها يعني يتقدس اسمك كما في السماء كذلك على الأرض يأتي ملقوتك كما في السماء كذلك على الأرض يتكن نشيعتك كما في السماء كذلك على الأرض كل الظلبات بالخاصة بربنا زي ما هي في السماء تكون على الأرض والمعصيد بالسماء مسكن الملائكة وأرواح السبيتين وهي بالشكل ده مسكن لأن الشيطان كان ملاكا في السماء، ولما أخطأ سقط كله من السماء، وبقية السماء نقية كما كان. كل الأرواح الخاطئة نزلت من السماء. أبصر الشيطان نازلا مثل البرق من السماء. ما أطلحتش السماء مسكن لي حتى لما كي يطعن يلاقي أولاد الله في السماء زي تسس أيوك ويقلت معهم لا يكون هذا مسكنه التبيعي ولذلك لما ربنا سأله قال له انت جاي منين قال له من التنشي في الأرض والجوالان فيها لانك ذات بقى السجن بلدقى تحت الارض ايضا في الهوية نشيئة الله في السماء دائما نشيئة منتزة يعني في السماء مفيش زي الارض اللي الناس بيشتغلوا على كشفهم يعني وقليه ربنا موجودة والله عايز ينسز ينسز مش عايز ينسز ينسز ينسز في السماء ربنا دائما منفدة دائما ومن ومنفدة بدون إبطاء جيد واحد واحد فجلت منه شيء وينسزه لكن ينسزه في بطء شديد لا يستفق مع روح الطاع اما الملائكة فماذا قال عنهم الكتاب في مزهور 103 يقول بارك الرب يا ملائكة المقتدرين قوة الفاعلين امره عند سماع صوت كلامه يعني اول ما نسمع طيب ربنا ينفذ الحال. وهذا هو المطلوب في نفاذ ما فيه على الأرض كما في السماء إنها أولا تنفذ ثانيا تنفذ بسرعة وبغير إطباع هنا وطبق هذا الأمر على نفسك هل أنت لما توعد ربنا وعد بتنفذه في ذات الوقت ولا بإطباعه هل لنا تنزل نجل بتنزه في نفس الوقت ولا بتبطئ في تنفيذه هل لنا تتوعز ربنا عادي بتبطئ في تنفيذه ولا في نفس الوقت؟ حقيقة ربنا عليك بتمر فيه ازاي ده الكتاب الكتاب بيعطي عقوبة على الشخص الذي يتأخر في دفع أجرة الأجيب يعني خطير إن واحد يشتغل عندك وتتأخر في دفع أجلك أيضا الكتاب ليتكلم على الشجر الذي يعطي ثماره في حين لا يفصل تكون نتيئة تكون فزارك في السماء وفي الأرض بنفس الاتنوب بسرعة بغير بطنق لما ربنا بيقول لي ملك هذا ما بيمتذرش ما بيتفضعش و هنا نأخذ شكرة ليس فقط عن تنفيذ الوطية انما ايضا عن السرعة في التنفيذ. السرعة في التوبة مثلا الابن الضال أقوم الآن وأذهب إلى أبي وقام وذهب لم يتباطئ العذار الجاهلات لما تباطئنا وصلوا بعدما كان التأكد أغلك والفرطة ضاعت فالطاعة في المسيحية هي ضاعة في غير إبطاء لأنها جزى الملائكة في السماء لا يخطئون في تنفيذ أمره الله. الملايش في لمح البطر لدرجة اني مرة قرأت في كتاب لابودي كبير ليسأل سؤال هل الملايش في انتقامهم يعبرون وطة ام لا يعني بينتقل من جنة هنا يعبر الوطة في البدلية وليس نفس المحظة يكون هنا تقولي عني الكلام دم ما... هؤلاء زي مث... زي شكرة مثلا شكرة ممكن ينتقل فجأة الى امريكا بدون ما يمر على اوروبا ولا المحيط الغطلان بدون الايناس يبعث امريكا على فوت الملائكة في ربس اللحظة اللي يسمعوا فيها الامر من ايه هم نسيجوا على فوت ملاقباء وأيضا من الملائكة ينسيسون بلا مخالصة يناني ربنا بعض المشوار مرضيش يروح خدفين ورأة لأن عقل الإنسان بيفكر أنا أتخذ وما نشفتي ببعض ما نشفتي فالملائكة ما بيخلفوش قلنا طب الشرطان هم ملاك وخادش أول ما خالف ما ملاك انت دخل لكن إلا قاعد ملاك ما بيخلفش. دخلت بدي من عندنا أو من عنده أحسن الميكروفون حتى نستلوك ويكون جدل حتى ينسزه بالترعة بغير مخالطة بغير الاطباء ولا مخالطة يعني ما بيعودش يتناقش الأمر الأمر راح يعمله ولا ما يعملوه ما بيتناقش وساعات أوائر يديها ربنا وتبدو وغريباً ما بينقش يعني ربني يقول للمناك زي مناك زي واحد من الكاروبين يقول لك كتير وتقف على تدرة الحياة وما فيش انسان يعرض حاضر يا رب ديف على تدرة الحياة ما يقول لش لي ما يعرضش ما رب تخليك حنيين وكيف انت هتبتد يتقل وكيف من دلع دي قلنا ليس ان يشبطها ما بيجب لوش ويجي ربني يبعط مناك. يقوله بسيش وشقت الجميع الأبكار من ابن الجارية إلى ابن فرهم من جلب العرش هاتل هاتل ما ما فيهم وعلى فوق اجتال فيهم من أول ابن الجارية إلى ابن فرهم يجب تحت نقش احنا دلما ننقش نقول مليون من الجدو عشان ايه رب, رب تامل كده. ليه بس ما تخليك حلية من البشر قد تخشب على ربنا لكن اللي هيك ما بتتخشوش اللي هربنا مع دميك لأن معدل الشعب اللي ملكتنا صرف عطفك هالقرش لي عاجر نفع العملية وخلاص لكنها انتدى يبقى تدى نحن لا نناقص الله الناس يناقشون لأنهم يحترمون عقلهم أكثر من الوطن يحترمون عقلهم أكثر من الوطن عقل يقول كده لكن الملاك يقول وطن يتربين بطول كده ما يقولش عقل يقول كده ليه أكثر أحيانا أشنا لنأخذ اللي يجي على مزاجنا مش اللي عايز ربنا حتى بالنسبة للمرشدين الروحيين أبا الاعتراف يقول لك توديه التوديه اللي على مزاجك هو اللي بتنسيه اللي مش على مزاجك تتاور فيه أبا تاني علشان تخرج من الموضوع أو تأجنه أو ما تردش تقول لأبا الاعتراف خالص أحسن يقول لك سأتقع في إسلاح لا مش ليه بالطاعة يبقى انك تطلع مزاجك مش بالطاعة الوصية اللي بتطعط اما الملائكة سينفذون الامر ايا كان امر رحمة كان بها ينفذوا امر عقوبة كان بها ينفذوا يقول لملائك تروح تنجي بطرس من السجن ننجيه تنجي بطرس من السجن ننجيه رحلة ملاك يقول له اضرب سلام اضرب ربنا على الكتف ما لي من كتف اضرب الأقفال يضرب الأقفال اضرب قرصي يضرب قرصي حتى صاع الطبيعة لربنا أكثر من صاع الانسان أعطى الرب حيوتا عظيما السلع من أنبلها هل تبقى صلعوا سليم صلعوا سليم مهيش منقش ربنا ان ريح تضرب السفينة تجد فقمتها ضربة السفينة هل الامواج هم يجي هاجة البحر اسكتك هل الشمس تضرب تضرب اليقصيدة تتايبه ضربة النخطينات اضرب رأسي من سيزمل ضرب رأسي من امرك رب زي من تسرل نحن لا نناقش ولا نقادل ولا نبحث أو مرد هل هي حكيمة أم غير حكيمة هل هي صالحة أم غير صالحة الفصل بس هم اللي يعملوا كذلك حجبني في هذا الموضوع أيضا إنسان على الأرض نفس مشيء في ربنا كما في السماء تماما بلا مجادلة وبلا إطلاع عارفين مين إبراهيم قد بالآباء قال له خذ ابنك وحيدة كاللي بتشد نفسك ساواتين وليه مهرقة حاضر يا رب فبكر إبراهيم صباحا جدا وأخذ المهرقة والتسكين وأخذ ابن أسعى أطمان لم يغادل ولم يسأل ولم يناقش ولم يعطلق ولم يتبعث فبكر إبراهيم صباحا جدا هذه تكون نشئتك كما في السماء كذلك على الأرض رقم يريد هذه الطاعة تماما كما في السماء كذلك على الأرض هكذا السيد المسيح وقع على الأرض وقع في السماء المساكم لا نشيئة بل مشيئتك أطاع حتى الموت نوت الصليل حتى حمل خطايا العالم كله الأمر الذي لا يتفق مع خطفيته حملته والذي بلا خطية صار خطية من أجلنا فعنا لتكن شيئة أنا لهذا أتمل صرمي عفور وكشاك تتافئ الى الجبش هكذا لم يفتح سعر الطلب في السماء بالغل كما تستمع كذلك على الارض وعمليا نتنع ملشكك عمليا نتنع ملشكك عمليا نتنع ملشكك عمليا نتنعخذ من جادل ونيتنعخذ من صخنا مع أبينا السماء ومع أبائنا الأرضيين ومع أبائنا الروحيين ومع أمهاتنا ومع الكل محدش تاعد الإنسان يرمعون هو ده اللي صعب ربي يقول له عمر يقول يا رب لما أمر اتراه ويشوفوا يا ولا لا أو بقى. لا بي يمتقل لا يجي على مزاجي لما يجيش فيما المساك تكون نشئتك كانوا تبتنى كذلك على الأرض في السماء كذلك على الأرض. الله وضع رتبة في السماء ووضع مثناها على الأرض أيضاً. وأورشليم السمائية جعل الله الأرض الكنيسة فيها كسماء سماة. وإحنا بنخل الكنيسة على الأرض زي السماء في شكلها في منظرها. السماء فيها كواكب الكلمة فيها كواكب السماء فيها ملاك الكلمة فيها ملاك يقول ملاك بالكلمة وملك النصب وملك الزريع والكلمة لغة الملائكة السماء مسكن الله والكلمة مسكن الله كل السماء مصدر للنور والكلمة مصدر للنور السماء يليخ بها التقديد وبذيتك تليخ التقديد خدا شارت نفسك الارض سماء في السماء فذلك على الأرض نحن نريد يا رب أن تكون هذه الأرض السماء الثانية ليك وتكون كمية شابتة ليك ما فيه خطية في السماء إذا المفروض تكون تقول ما خطية على الأرض في كمية في خطية في السماء ما فيه كذلك على الارض مش مفروض تكون الكنيسة بها قطية لذلك كانت الكنيسة مجموعة من الـ P-D-C مجموعة من الـ P-D-C لا توجد فيها الا القداية فقط وكل من حياته تتعارض مع هذه القداية يخرج من الكنيسة سنزيل عليه حقر يسموه excommunication excommunity يعني يخرج برا الكوميونتي برا المجموعة شارج وتقفل كميسة كميسة الكثيرين لأن السماء ما خاش خطية سلازم الأرض ما تكونش فيها خطية برضك الكميسة اللي هي ملكوت الله على الأرض ما يكونش فيها خطية وإذا كان ليأتي ملكوتك يبقى تكون مشيئتك. اذا ما نكونت ملك علينا يبقى ما شئت تنفذ في حياتنا واذا ما شئت كنوزت في حياتنا يبقى زي السماء تذلق على الارض بالاتيان التدريج مش واحده واحده ولهذا هذا غلق الكنيسه مجموعه من السياسيين من يكتب الى اكتسس يقول الى كل كديس في المسيح يسوع الى الكديسين الذين في اكتسس يكتب الى العبرانيين يقول إنسانا أيها الأخوة الكديسين شركاء الدعوة السنعية لأن الشميسة هي مجموعة الكديسين كما ان السماء مجموعة الكديسين هم الملائكة وأرواح الكديسين لازم كما تستمى كذلك على الأرض فمن كان الكنيسة فيها خاطئ لا تبقىش كما تستمى كذلك على الأرض إما الخاطئ يخرج من الشنيسة وتبقى الكنيسة مجموعة كبديسين لإما أن الخاطئ يرجع لربنا ينبقى الكنيسة وتبقى كبديسة مجموعة كبديسين لكن هذا متخلط على بعض الأنشق الزوان والنور مع الظلمة من 13 عند ربنا 13 من الأخباص يفقداش جمع في السماء كذلك على الارض نريد ان الكنيسة تكون النكة البر تكون كما في السماء حينما تتحول الكنيسة الى سماء تستطيع ان تختلف بالسماء الفوئنية بتاعة المنائية وتبقى الكنيسة الكبرى الكنيسة الجامعة هي الكنيسة التي تجمع العابدين على الارض والراح القديسين في السماء والملائكة في السماء هذه هي الكنيسة الجامعة كما نؤمن بها كلهم زي بعض لذلك كان رفلبي يسمي بعض البشر ملايكة وحن الجامدان وانا ارسل امامك ملاكي الذي يهيئ السريق جامك لأن كما في السماء, السماء كذلك على الأرض رعاة الكنائس السابع كانوا يسميه ملائكه بالكنائس السابع اكتب الى ملائك ملائكة كنيتة التي بأسم ملائكة يابrite صبحت رب ولكنوا كانوا في السماء كذلك على الارض في السماء ملائكة ونيلamin ان equipoدي فوق ��ن ملائكة الله في السماء ليه لان كانوا في السماء كذلك على الارض نبقى تتحول الارض ile سماء ومتى يكون الذي في السماء كالذي على الارض تماما هذه هي مشيئة الله وكان الله خلق آدم في الجنة كأن الجنة سماء فلما أخطأ وأصبحت خطيته لا تتفق مع خطية السماء فردقوا من الجنة لأنه ينسل أشيكه وتناك خطيئ ولهذا عبارة أولاد الله بتينتبق على الملايكة وبتينتبق على البشر انتبق على البشر زي معاني الكتاب رأى اولاد الله بنات الناس انهم حسنات تتخذ منهم زوجات اللي يقصد اولاد شيث اللي كانت تعبها بي اولاد شيث واولاد انيس وعولاد الله قيل عن الملائكة ايضا انهم اولاد الله ولعل هذا ما قصد به في قصة أيام الستيق كلهم زي بعضين نحن يريد أن تتحول الأرض إلى سمات قريبا بعضين يعني يستغير حكاوة به شكرا رب لما يتقطع فيه سمتين هل ولما نتخذ ملكوتك ه��원이ّيك على الارض ونما ملكوتك ييجي فبقى مشيئتك كما في السمة كذلك على الارض how like that will كما Fеб ducks like كذلك على الارض تبقى يعطوني、「خبزنا deterg america you are خبزنا ايه خبزنا اللي يجعلنا نفسسق خبزنا اللي يخلينا نعيش كأننا في الارض كالنا في السمم يعني يعني احنا في الصلات الربانيه بنطلب الخبز الروحي وليس الخبز المادي اطلاقا اطلاقا ازاي مش نقول ابدا ان ربنا اللي قال لا تحزموا بما تأكلون ولا بما تشربون يعلمنا ان احنا نطلب الخبز الارضي مش نقول ابدا نسمعون ان المسيح اللي قال ليس بالخبز وحد يحيى الانسان ورفض ان يحول الحضارة الى خبز وعلى دائع بعدكم 40 يوم يقول لنا الخبز كل ما تحصلوا نسمعون ان السيد المسيح اللي قال لا تعملوا للصعام البائد بل التعامل ذاك الذي من الحياة الأبدية يحلي أول طلبة من طلباتنا البشرية سبع الخبز نحن قلنا الثلاثة الربانية سبع طلبات ثلاثة خاصة برقنا يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون نشئتك وأربعة خاصة بالبشر خبزنا ولا تدخلنا السجار ونجينا من السرير ونجينا من معقول ان ربنا يخلم ارفع تلوات الفشرية اولها الخبز المادي هل ده يعقل وهل يعقل انش نطلب من ربنا الخب قبل ما نطلب مغفرة خطيانة وقبل ما نطلب ان من نفعل من الشغير ايه <تصفيق> دي رسالة اكل ايه دي ولا ايه نقول الكلام وبعدين يقول إنه كل ما اتطلوا كل أبانا اللاجب وكل ما تقول أبانا اللاجب كله الخب دائت أصدرتين كل العيش العيش العيش ما كلامنا يعني. كلام دا لا يليك بجاجر فألف في المية الخبز الذي مطلوبه في الصلاة الربانية هو الخبز الروحي وليس خبز الجزري إذا كان أنا أطلوبه أولا ملكوت الله ودره طب نسألين نطلب لي لا وكل هذه تنزادونه يعني كل الوحيدين طبعا نسمعون ابدا نطلب خبز جسدي أو نطلب خبز مادي أو أول طلبة من طلباتنا البشرية تكون هي الخبز فلنسيل خرافة تجربة الخبز على الجبل من التجارب الثلاث التي قدمت له كما الشيطان هو أن ألتك في الخبز في الأول أعلم تجربة جاء لألله قال له أهو رأيك تحول الأدارات مش أعلم لأ من إن بالخبز آبا دي مش غلاناته خبز من فتكش فيه أبدا فالنسيح المرافع تأذيه التجربة يقول للناس متى تميتهم فتجيب الخبز تجيب الخبز المطلوب هو الخبز الروحي ميه الخبز الروحي لأنك يا رب لما تعطينا هذا الطعام الروحي يساعد هذا على تكوين ملكوتك ولما يتكون ملكوتك تنفذ نشئته كما في السماء كذلك على الأرض ولما تنفذ نشئته يتقدس اسمه ولما يتقدس اسمه يظهر صحيح الأب السماء والسماء وأثنى خولاده هو ذلك لفظ الله من السماء بابي الله من السماء بابي لكن تدخل خطت هذا دي وأزي نساز في لحم روحاني جميل هذا مش قبوله. مدام هو خطت الروحاني إذن آه نسأل أولا ما هو هذا الفتن ونسأل ما معنى كففنا وما معنى الذي للغد وما معنى السرجمات بكلها نسألها برضو نشطة تمشي زي يعني تتمشي زي مع الشغلان نسألوا ما قلنا يا بتقول لنا نطلب خذنا وطبعا خذنا الرواشي الذي للحياة الأولى فإيه هو هذا القد يقول أنا هو القد النازل من السماء من يأكلني وحيا بك آداءكم أكل المدسة للغاية ودعو لكن أنا هو القد النازل من السماء من يأكل ذاته ويأكل ذاته ويأكل هو ده ان احنا نتغذى بالمسيح نفسه نتغذى بالمسيح نفسه حيث هزيتنا بالرب هي تعليم في العهد الجديد ستقوني من العهد الادين كله تدعودي يقول زوكوا وانظروا معك بالرب تعالى دورا بصدا كده واستطعموا زوكوا ايه وانظروا انا اطعمكم وانا شربكم انا اطعمكم وأنا سأقرأ من يأكل من يحيي إن مل يشرب من هذا الماء يعطش لكن لا يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لا يعطش إلى الأبد تبي أن تعرف مننا كنت أنا إحنا بيك نرتوي بيك نرتوي زاي لأن نح في العهد الأدنى برضو قلت ترى قولي أنا ينبع الماء الحي وحفر ولم قسمه برضو شقق الأصابط ناء الماء وانت الماء بتعمل وانت الخفز بتعمل انت اكملها وانت شربنا وطيبة للبياء والعطاش الى الفرد مثل الخفز الماء دي كل ما نقعد نسمي يقول خفزنا خفزنا تبدو ايه ده التعام الروحاني الذي من الحياة الابدية يعني من الحياة الابدية لأن الإنسان بيحوى بكل كلمة تخرج من فم الله وفهين الحياة طيب أنا كأنه لما أقول الدين الخبز أقوله الديني الكلمة التي أحوى بها الديني جسد كداما الديني سر الإسرار السيء الديني البلد السماوية خبز الخبز النازل من فوق الديني طعامي الروحي اللي غزين روحانية ايش ده اللي بتقول ايه؟ واداك كلامك بتشاهد بتاكل هو ده اللي تاكله هو ده اللي بيتاكل وجدت كلامك ايه؟ جذاب فاكلته يبقى الواحد ايه؟ بيشبع بكلام ربنا والاي تاني يقول له وجاء اسمك اربع يديه ما نفسي كما من شحم ودس يعني الواحد مصلي ده نفسه من الكلام بتاع السنه لإسمك أرفع يديا فتشفع نفسي كما من سحن ودسر يبقى بالصنع ويبقى الجرل الخارجية ويبقى كلامك كالشهد فأكلكم وكل كلمة تخرج من فم الله لكذا نقول في الترديلة كلام الإلهي غزاء القلوب كلام الإلهي غزاء القلوب نحن نتغذى لكلامك يا ربي لنتغذى بوجودك لنتغذى الغذاء الروحاني لأن الإنسان ليس مجرد جسد فقط لو كان جسدا فقط سنقفى عليه الخط النادي أما هو جسد وروح فروحه عايزه تتغذى فروحه عايزه تتغذى تتغذى الزايد بغذاء الروح تتغذى برقنا تتغذى بالتعلم الباقي الذي للحياة الابدية الروح تتغذى بالصلاة تتغذى بالتأمل تتغذى بالاجتماعات الروحية ستغذى بالانجيل بكلمة الله الظالحة ستغذى بالروحيات ستغذى بالترسيل بالألحان ستغذى بالأعدل هدية مع رسل ستغذى بالحب الإلهي يشكره الله في قلب الإنسان ستغذى به ويعيش في هذا الغذاء الروحاني. آباؤنا القديسون كانوا يكونوا الأيام سوما ولا يسعرون بجوع لأن الغذاء الروحاني كان بيرفعهم لفوق كان بيجي نشبك الروح كله والجسد أيضا الروح لما تتقوم بتشيل الجسد كده وترفعه مستر فوق نشيل الإنسان اللي بيصوم وما فيه الغذاء روحي سلجسد تعبان والروح تعبانة وهو مرهق ومش قادر يكمل اليوم ووشته مصفر وحالته منغار لكن هذا الإنسان جزيه روحيا ما ترسل نجعان أبدا لهذا في إحدى المرات ربطه مثلا الناس في هذا الموضوع قلت لهم الواحد يجيب المجمع السبير ويبقى تايم سين للنغارب ووهد في الكريسة السبعة والثمانية بالليل وعيصر بالليل بالأبو غلمتين وصايم وأكل بتاع على الألم كله لا يغذي جسديا وما يطورش تبوع أبدا يوم جمع كريس أبدا يوم ما يطور الألحان المغزية المغزية الكراءات الجميلة الحلوة مجرد النظر للصور والأيقونات في غز الروح ده واحد يقف أساس كده ويسرح فيها شوية في أيقونة يلاقي أفكار وتعاملات وغذاء داخل قلبه دقيق إن غندي الزعيم الهندي وقف ألان صورة بالمسيح المطلوب وبكى الصورة كانت متغذي روحه في إنسان بيقرى قصة بيتغذى عين كده ولا شاب يتغير منت القصة وقاعد يقراه ويجي معادل أكله ويقول يتفتر كله ويقول يجي يتغذى بالقصة الكلام بيغذي يقول لك الخبر الصيب يسمن الأجام الواحد ما يتغجى بالأخبار الصيبة المعاملة الطيبة بتغجي يقول لأيني ولا بغسيني قول واحد كلمة طيبة تلعيه مضف وفرح وواحد راجع البيت كأن يواكر خروف مش، ليه؟ إن سمع كلمة طيبة ولا سمع خبر صيب راجع مفروف يوجد كل يومنا نجوش لجنة هو مصد يتغذى الروح تتغذى الروح ستغذى بالمشاعر الروح الراضية ستغذى بالمشاعر الراضية والروح القديم تتغذى بالمشاعر القديم غذاء غذاء كيف تنجد أن أقول أعطوني الروحي أعطوني غذائي الروحي هيا بالغذاء اللي أنا في الثلاثة غدانية. الروحي الغذاء الروحي الكلمة اليونانية هي في أوسيق هي في الغذاء أو قدرها من أرشح هي في أوسيق قالني جعلوا كلمة انسية. انسية عن يعني جوهر أوسية يعني جوهر ومجالك في بعض الترجمات يقولون غزاء الجوهلي الغزاء الجوهلي وفي بعض الترجمات الآخرى تقولون غزاء الفائق للتبيع ايه الغزاء الجوهلي انه هو الغزاء الخاصة بجوهر الانسان اللي هو الروح بتاعت الانسان من هي الجلسة بتاعه. في الجلسة ده اللي هيقولوا أود ويتحول لضراب الحجر الجوهري اللي فيك اللي نفخ من الله وذع فيك. كل هذا الجوهري اللي فيك. كله كله مني يا كسيه ركل معي. كل ما تأشر تنزع يعني جوهري. وتنفع كفاف وتنفع الذي من الغد تنفع الثلاثة دول وكل واحد يترجم على حسب مفهومه فلما نكون بالمفهوم الروحي يقدر معفض الخبز الذي من الغد الذي للمستقبل الذي من الأبد. الذي لحياتنا الأبدية اللي هو خبز الروحاني لكن ما بنفضش خبز جسدي شخصيا لما بصل بصلي الناس ناس وكان بيتبنوا الكلام اللي عند الحكاه دي مش في واحد يقول لي اللي سال بجنواه يعني بحس ان بعض الناس حتى اللي بيتحمسوا انك تاخد خط اللذه الغد يصلي عادي ايرادا الذي يسموه التحدثات وكانوا بيقولوا اني نروح نذاع فيها كما لو كان ترك الصلاه اصحى تحول الى التعليم او الدعاه او الشرح او التسير وما بقاش الصلاة وبعض السناء سنتخلقوا مع بعض ما ترك فسوى اللوات إلا إيش نخلينا ناسي روحيين نصلي بطريقة روحية وفي قلبنا نطلب الغذاء الروحي الذي لحياتنا الأدبية شو نسي وخبزنا الآتي تعطينا كل يوم مش مسائل سراجل مش مسائل خلاف على ألصاب نسألت الله روح والروح يخيل والحرق يخبر احنا ندور على المعنى الروحي المعنى الروحي هو الإذنة الروحي بتاعنا اللي احنا بنصيبه الرجل الروحي مش قاعد البيت قاعد تفكر في تأكل إزاي تاكل عيش وتعهد في الشغل إزاي تاكل عيش وشيك اعتاد ربنا إزاي تاكل عيش لتحقق لا يضعي الشريط لا انا رد اصابة جنسة كل الحاجات دي واتفك روحي امانك واسوب الغذاء الروحي هنا ايها الاخوة الاحباء واقول لكم ان للأسف الشديد الناس بيغز انفتهم بكل الترق الروح لا يغزونها لما يجب الجسد تلاقي العلم ذا على اخر ايه العلم اللي على اخر تاكل كل يوم وتاكل وجبات متعددة كل يوم وفي كل واجبة تاكل عناصر كاملة مثل تحصل على غذاء جسدي كامل يعني عناصر كاملة يعني تأخذ بروتين لبناء الانسلة وتأخذ كلس لبناء العظام وتأخذ حديد لبناء الدم وتأخذ فيتامين وتأخذ مينرال وتأخذ جلوكوز طويلة يحط لك وحتى لو هاتلك الفيتامين ده بتاخد ايه بالتفصيل الصفاتش ان فيتامين سي يبقى اكلمك عندك المصايل ان ناقص فيتامين ايه يبقى هني تي دراي هيدرا يبقى فيتامين دي قال زي لا التفاصيل دي يكون الجزاء الروحي برضو ما زي ما الجسد يتغذى كل يوم الروح عايزة تتغذى كل يوم زي ما الجسد يتغذى ثلاث مرات في النهار الروح برضو عايزة تقصد ربنا عسية وذاكر وقت الزهر زي ما الجسد ليه عناصر كثيرة الروح ليها عناصر كثيرة عايزة صلاة وعايزة تأمل وعايزة جراءة وعايزة اجتماعات وعايزة ترسيل وعايزة ألحان وعايز حساب للنسل وعايز مكانيات عناصر تتغذى إيها الروح زينا بتغذى كسد اسمعنا كسد ده اللي نجلدينه تأخذ تدليل ونجدينه بالأصناف وياريد غاست جدك تقول لي أحد كسد يتغذى كل يوم بساعة عديدة في اليوم وكل يوم عناصر تقول لي كون الكسد خايف تقول لي موال إيه يقول لك فلا بد أن يأخذ من جميع هذه العناصر كميات كافية، كميات كافية. انت عايز فيتامين جي يأخذ ستين ألف واحد، ستين ألف واحد أرقامه لا عندك برضو فيتامين سي يقول لك ألف مللي جرام في اليوم، روح كده لما خدت علمي كده يقول لك ما يخصي شفنا. طب هو الروحيات مش برضو عايزة كميات كافية هي اخرى ولا ايه نقدر واحد يقول لك ايه تحتاج لمعادة النسوية وقفية عليك مع علاقة غزة حاجة من النوضة لا يقول لك تاخد كمية كزا جرام في اليوم طب اسمعنا الروحيات دي اللي محدش ديه يتقل ديه ما ديش ام الابنها وتقل حبيبي انت مخلوق من جزة دروح زي ما بواقلت فداتك لاتبواقلت روحك وده لما ما ده احتمت ذاتك احتمت روحك وده ما ليك غزاء رزق لكاسة ليك غزاء لروح ليه فيكو بتعمل كده فيك؟ ليه فيكو بتعمل كده ابنها تقوله شو الفيتامين بتاع الصلاح يحسن رؤيتك الروحية تبقى مش مظبوطة لو نقصة الفيتامين بتاع الصلاح يحسن انك انت ترتبك في الارادة بتاعتك لو حد بيقول لأولاده كده عشان قدا ولا تقوم وهو بدرングوني هو رب ما فيه غير خلص. إنت إنتا اللي يسدينو غزائنا الروحى لأن الأم حتى بيضينا ولا أبه حتى على الأرض إنتا يا رب اللي ليسدينو الغ Pendر Andran إنتا اللي يسدينو غزائنا وتعطينا كل يوم يوم بيوم خبزنا الروحي خبزنا الشوهري خبزنا الذي للغ خبزنا الذي اللي للحياة الأبدية خبزنا الفائق للطبيعة خبزنا الذي يرشفع فوق الزهد ده فوق الحس وفوق الجسد، اعطينا كل يوم هي ده الخبز اللي احنا بنطلب وذلك الجسر اذا ما اخذت خبزه نمرض الروح اذا ما اخذتش خبزها تمرض ولا اندان ما اخذش نصيبه من الصلاة كل يوم مرضا بمرضا خطور إنسان ما أخدش نصيبه من خطور كل أسبوع ابتدت الإرادة بتاع تططع فابتدت أضعيك الإرادة وقال له ريح تمسيه إنسان ما أخدش من الغذاء الروحي بتاع الكتاب المقدس بيقع في الجهل وفي الخطور ويضيع و... و... لازم نور كده ما هو وكما يمرض الجتب تقلة alghas فمرض الروح أيضا وكما يموت الجتب تزاقطع عنر ظهر تمام ثموت الروح أيضا وموت الروح هي انفصال الروح عن الله موت الجتب انفصال الجتب عن الروح وموت الروح انفصال الروح عن الله ويقول لك أهدي إنك حي وإنت نيت ليه نيت تريد غذب أبدا تريد غذب هاو جايز تقول باخد غزة لكن مش بكميات كافية مش بكميات كافية واحد وقت يقول صلا مسافة جهيئة وخلطة تقول الله صليتا حبيبي كميات مش كافية لا مرضو حتى السور الجسد يقولك مش كافية يأكله كل يوم ووضبات وكميات وعناصر وكميات كافية لك لابد ان يكون غذاء مشحتي يقبلنا الإنسان كده سهل وهو مضخي طقي قوي وإلا نشهاكم كما أنت دعب تطلق بالنجم وإلا أنت تنتظر وخلصه تنتهج إيدي الحكاي غذا مثل مضخي نشتهي من الروح الروح ما تتجدش فيه لك صلاة مكرودة صلاة بدون سهل صلاة بدون تأمول صلاة بدون صوابة صلاة بدون خشوع صلاة بدون هم صلاة بدون حرارة زي أكل المحب بدون سوايا بدون ملح بدون مية بدون هرطقة إذا يأكلوا به زي ما بيتوضّب الأكل متعدّس متوضّب الأكل متعرّض أكل متوضّب كلام وشهي كمان أكل الروح يكون متوضّب وشهي الله تفتح النس إغارة بهم قدامه تفتح النس ده كلام هو داخد زمن اللي احنا بنطلبه. اللي بنطلبه كل يوم خد روحاني كل يوم فيه كل العناصر بكنيات كافرة نطفي طفلا جيدا يشهد الراح الراح كده تشتري كده تشتري كده مع ربنا واحدة من صلبت من الراح وقياه ألثمت في ليس الراح اقفوا اطلعوا امام الله رحدي الشجرة اخذي اخذي الروحاني النشط مطلق فقال لي لك لكن انا متعود اقول خذ ذناك ومش ادرى بصنف اقول لك ما احسن مستنيش صار اخذيك كده كده اذا صليت وقلت خذ ذناك وكنت تقصد الروحاني اقول ما يكفيني من الغذاء الروحي كل يوم لا تجيني نقص في الروحيات بحيث أفتر ولا زيادة عن مستوى لألا أتكبر ويجيني بالغذاء وأتكر أنه لنصر أنا أريد منك أن تعطيني ما يكفيني لا أجهد فأتفتر ولا أقل فأتكبر خليني كدك ويستفر وزي نتقول بس يهمني انك تكون قاسد خبزك الروحاني اللي تسلبه مثلا اعطيني هذا الخبز يا رب لانك اذا اعطتني الخبز اذا اعطتني خبز الروحاني وقولت روحي اقدر انفذ مشيئتك وان الشيء مشيئتك يتكون ملكوتك عندي وإذا تكون ملكوتك يتقدس اسمك مياكثي لأن الناس يروا اعمال الصالحه ومديره الذي في السماوات وحيد اذا هكون ابن لهذا الاب السماوي اقول لك يا أبان يا أبان ايه يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض فسجد ذات الذهني كل يوم وانت نكمل بعدين